وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُخُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ فَاسْتَفْتِهِهُمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ بَلَعَجَبَتْ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَتَيْنِ يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 119. احسروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون 110. من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم 111. وقفوهم إنهم مسؤولون 112.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 انكم لذائق العذاب الاليم وما تجزون الا ما كنتم تعملون الا عباد الله المخلصين الا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين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 كَاَنَّهُمْ نَبِيضٌ مُّكْنُونٌ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ مَّنِيكَ كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَأَنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَتْ رَبِّ إِن كُنْتَ لَتُرْدِينِ قَالَ اللَّهُ إِنَّكِ لَتُرْدِين وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُم مِّنَ الْمُحْضَرِينَ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُم مِّنَ افما نحن بميتين الا موتنا الاولى وما نحن بمعذبين ان هذا له الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون اذاليك خير النزل ام شجره الزقوم اذاليك خير النزل ام شجره الزقوم اذاليك خير النزل ام شجره الزقوم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 فانهم لاكلون منها فمالئون منها البطون فانهم لاكلون منها فمالئون منها البطون ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم ثم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 وَل قَدَارُ سَلنَافِيهِم مُنذِرين فَوظُر كَيفَكَانَ عَاقِبَة الْ المُذَرين إِللاا عبَادَ اللَّه المُخلنَّصين وَل قَدنَ دَلَ نُح فَلَ نِعََّ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 119. وإنا كذلك نجزي المحسنين 110. إنه من عبادنا المؤمنين 111. ثم أغرقنا الآخرين 112. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إِذْ قَال لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبلين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين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 فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ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 وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَأَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَأَغْرَقْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ألَ مُن عَ مُوسَهَون إَِّ كَذَلِكَ نَجَزِ الْمُحسنين إِهُ م مِنْ ععبَادِن المُؤمنين وَإِن إِلياسَلَمِ المُسَلين إذ قَالََ لِقَوْم أَلَ تَتَّقُون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 لَا نَبِيٍّ فِي بَطْنِهِ إِلَّا يَوْمَ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ صَقِيم وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ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 وَلَدَّ اللهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ أَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ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 وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا مِنَ الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أَفَ بِعَذاَابِنَا يَسْتاجِرون فَإذَا نَزَلَ بِساحَتِهِمْ فَسَ أَصَابَاحُ الْمُنذَرين وَتَوَلَّ عَنْهُم حَتَّ حين وَأَبَْصِل الْفَسَوُ فَيُبَصُون